عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا, فلا تظالموا يا عبادي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 ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه كنا عرضنا في, الدرس في درس ناضي لهذا الحديث وتناولنا الكلام حول من أخرج هذا الحديث وعرفنا أنه مما رواه الإمام مسلم ولم يخرجه الإمام البخاري وعرفنا ان هذا الحديث او هذا النوع من الحديث يسميه اهل العلم بالحديث القدسي وانه منسوب الى الله جل وعلا نسبه لفظ ومعنى اذ كل ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو وحي كما قال جلا من قائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأهل العلم على أن ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يأتي به الملك جبريل في صورته وينزله على أنه كلام الله وأنه من القرآن الذي أمر الله نبيه أن يقرأه وهذا الذي نسميه بالقرآن يوحي الله به جل وعلا ويتلقاه جبريل عن الله ويلقيه في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في قوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين والنوع الثاني من انواع الوحي هو ما كان من السنه ما كان سنه يقابل القران والسنه على نوعين نوع ينزل به الملك بلفظه ومعناه من الله وهذا الذي يسمى بالحديث القدسي والنوع الثاني ينزل به الملك ويوعي به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أو يتلقاه الله جل وعلا أو يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا حيث يلقي به في روعه أو يراه في في الرؤية فيتلقاه عن الله وهذا ما يسمى بالسنة النبوية وبكل صيغة من هذه الصيغ نزلت وأوحى الله بالسنة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث مما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي بلفظه وبمعناه هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم وإن كان بعضهم يرى أن الحديث النبوي الحديث القدسي لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله وهي مسألة خلاف ونزاع بين الفقهاء تقوم على الاجتهاد إذ لا دليل ولا نص يقطع ذلك ويرفع ذلك الخلاف والذي يظهر لي والله أعلم كما قلنا في قلت في الدرس الماضي أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصوغه لنا بصيغة ومعناه منسوبة إلى الله جل وعلا كما رأينا في هذا الحديث يقول الله تعالى فيه يا عبادي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا فالله سبحانه وتعالى يحدث عن نفسه ويبين ما في ملكه ويظهر ما في فضله سبحانه وتعالى ويحذر العباد نفسه وكل هذا منسوب اليه جل وعلا وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند قول المؤلف قوله كلكم ضال الا من هديته لا شك إن هذا القول كلكم ضال المراد بالضلال هنا بمعنى الجهاله وليس المراد بها معنى الغواية لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه خلق الناس على نوعين هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والمؤمن لا شك إنه على الهداية والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأوجد فيه سبل الهداية وأوجد فيه أسباب الهداية فهو بهذه الحال ليس ضالا وإنما المراد بالضلال هنا يعني عدم المعرفة التفصيلية الجهل وهذا مثله قول الله تعالى في الانتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتربى ومما امتن به عليه قوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضال فهذا يعني مثله قوله سبحانه وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن الله سبحانه وتعالى امتن على رسوله بأن علمه وبأن ارشده وبأن يسر له سبل المعرفة والتعلم والهداية وهكذا كل الناس الله سبحانه وتعالى خلقهم وإن كان فيهم باستعداد الهداية لكنهم لا يعرفون سبلها وطرقها ووساليبها وتفاصيلها إلا بامتنان منه سبحانه وتعالى وكما هو معلوم أن الهدايا هداية القاء وقذف النور في القلب وهدايه الارشاد والدلاله والله سبحانه وتعالى اخبر انه خلق الناس وفيهم استعداد الهدايه وفيهم اصل الايمان كما قال في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين ومعنى حنفاء يعني على الفطرة على الايمان كما جاء في هذا في الحديث الاخر كل مولودين يولد على الفطرة وفي رواية كل مولود يولد على هذه الملة ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه وهذا معنى قوله وهذا ما جاء في معنى قوله كلكم ضال الا من هديته يعني المراد بالضلالة يعني الجهالة وعدم المعرفة وعدم يعني معرفه التفاصيل لكن من قذف الله في قلبه نور الهدايه وامن وقدر انه من المؤمنين كما قال جل وعلا كما قال جل فمنكم مؤمن ومنكم كافر اذا هذا المراد بقوله كلكم ضال إلا من هديته فالسهدوني والألف والسين والتاء المراد بها الطلب أي فطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يهديكم بمعنى أن يثبت فيكم هذه الهداية وأن يزيدكم منها وأن يعينكم على قبولها وعلى القيام بها لأن الله سبحانه وتعالى وعد من يطلبه أن يعطيه ومن يسأله أن يجيبه ولهذا قال فاستهدوني اهدكم ومثله أيضا قوله يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم أطلب الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم مع أنه جل على كتب الرزق لكل مخلوق. فما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإنما وجهنا سبحانه وتعالى إلى أن نطلب الاستدامة في هذا الرزق والحصول عليه في يسر وسهولة وهذا معنى قوله كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني وقوله يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته والمراد بالكسوه هنا كسوة التقوى والإيمان كما قال ولباس التقوى ذلك خير أي فاطلبوا من الله أن يمدكم وأن يزيدكم من تقواه فإنها لباس التقوى فاستكسوني أكسكم ثم قال قوله يا عبادي كلكم ضال الا من هديته قال قد ظن بعضهم يعني بعض من تعرض لشرح الحديث أنه معارض معارض يعني إن هذا القول يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم خلقت عبادي حنفاء قال إنه معارض لحديث عياد بن حمار عن النبي صلى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الله عز وجل أي في حديث قدسي آخر قال خلقت عبادي حنفاء والمراد بالعباد يعني المخلوقات من الانس والجن ومن غيرها من المخلوقات لان كل من خلق الله هم عباد له الملائكة وغيرها من مخلوقات الله خلقت عبادي حنفاء وفي رواية المسلمين وفي رواية المسلمين فاجتالتهم الشياطين ومعنى اجتالتهم يعني فصرفتهم عن العبادة وأفسدت عليهم هذه الفطرة بأن وسوس إليهم الشياطين بأن هناك الهه تعبد من دون الله ولذلك قال فاجتالتهم الشياطين قال وليس كذلك يعني إن هذا الحديث لا يتعارض مع هذا الحديث فإن الله تعالى خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيئ لذلك ويكفي في هذا ما أخبر الله به أنه أخذ على بني آدم المثاق كما جاء في قوله وإذ أخذ الله من بني آدم قيد اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا فقد اقروا بذلك وهم في عالم الذر حيث هيئهم لهذا هذا ما اراد بقوله والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوه ومعنى بالقوه يعني بالامكانيه والاستعداد لانهم قبل ان يوجدوا في الدنيا على هيئه افراد كانوا في عالم الذر واخذ الله منهم العهد والميثاق ويعتبروا مؤمنين بالقوه وعندما اوجدوا وعندما سرت فيهم الحياه وعندما وكلفوا فمن آمن منهم كان آم مؤمنا بالفعل فهم مؤمنون بالقوة عندما خلق الله آدم ومؤمنون بالفعل عندما تحققت فيهم الحياة قال والاستعداد له بالقوة لكن لابد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل لأن ذاك الإيمان كان ايمانا فطريا ايمانا مجملا وأما الإيمان التفصيلي فيكون بعد بعد الخلق وبعد الإيجاد لابد من تعليم الإسلام بالفعل فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم أوجد لهم وسائل التعلم جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة وهي التي بها يتعلمون فمن سخرها للتعلم وللمعرفة وللعلم فازة ومن صرف عن ذلك ضل ولهذا قال وقال, وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة كما قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك, اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فالانسان يولد مفطورا على قبول الحق فان هداه الله سبب له من يعلمه الهدى وهذا الذي يشير اليه العلماء بقولهم ان الانسان يعني الله سبحانه وتعالى يوجد فيه الايمان ويعده ويمده فالاعداد والامداد هما مصدر الاستمرار والالتزام بالإيمان ولذلك قال فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل يعني بعد أن كان مهتديا بالقوة بعد أن كان مهتديا بالقوة وإن خذله الله قيض له من يعلمه قيض له من يعلمه ما يغير فطرته كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وذلك لأن الله تعالى علم أزلا من العباد من يقبل الإيمان ولذلك أوجد فيه الإيمان و أمده وأعانه على الإيمان فآمن ومن علم أنه لن يقبل الإيمان وإن أوجد فيه الإيمان الذي هو الفطرة لكنه لا يمده ولا يعينه فعندئذ يعمل الشيطان عمله حيث يصرفه عن الإيمان واما سؤال المؤمن من الله تعالى الهدايه يعني نحن مطلوب منا ان نسال الله الهدايه بل ان هو مطلوب منا أن نكرر ذلك فنحن في كل صلاه نصلي نقرا الفاتحه وفيها قول الله تعالى الذي يعلمنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم يعني المراد به اهدنا يعني اجعلنا نستمر ونتعلم اساليب ووسائل الهدايه فالمراد بذلك الاستمرار والمراد بذلك التعلم وليس المراد بذلك قذف اصل الايمان فان هذا قد تحقق منذ الخلق الاول هو قبل ان يوجد مؤمن بالقوة لان النبي يقول كل مولود يولد على الفطرة سواء كان مؤمنا او كافر لكنه بعد الوجود يتحقق ذلك او لا يتحقق وهذا الذي يكون بعد الوجود هو محل السؤال وأما كونه هيئ وأعد وأوجد أصل الايمان فيه هذا وحده لا يكفي ولهذا قال وهي وأما سؤال المؤمن من الله تعالى الهدايه فإن الهدىءة نوعان هداية مجملة وهي الهدايه للاسلام والايمان وهي حاصله للمؤمن يعني منذ خلق خلقه وهداوه مفصله وهي هدايته الى معرفه تفاصيل اجزاء الايمان والاسلام ويعانته على فعل ذلك وهذا يحتاج اليه كل مؤمن ليلا ونهارا ولذلك طلب منا أن نسأل الله هذا الأمر يعني أسأل الاستمرار عليه والبقاء عليه ولهذا أمر الله عباده أن يقرؤوه في كل ركعة من صلاتهم قولا اهدنا الصراط المستقيم سورة الفاتحة وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول يقول في دعائه بالليل اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم يعني العلمني والهمني وابقني على هذه الهداية ولهذا يشمت العاطس فيقال له يرحمك الله فيقول يهديكم الله ومعنى يهديكم يعني يرزقكم الاستمرار في الهدايه كما جاءت السنة بذلك وإن أنكره من أنكره من فقهاء العراق يعني كأنهم اعترضوا على قول العاطس يشمت من أو يرد على من شمته يقول له يهديكم الله هم يقولون إن هذا المشمت هو مهتدي وسؤالك له الهدايا كأنها تحصيله حاصل فيرد أو فرد ابن رجب ومن ذهب إلى العمل بهذا الحديث أن المراد هنا الاستمرار على الهداية وليس المراد أصل الهداية نعم أصل الهداية حاصل لكن لما كان الإنسان محتاجا إلى الاستمرار في هذه الهداية جاز له أن يدعى له بها هو من هذا النوع يعني استمر على تقوى ازدد تقوى ازدد هداية قال وإن أنكره من أنكره من فقهاء العراق ظن منهم أن المسلم لا يحتاج أن يدعى له بالهدى قال وخالفهم جمهور العلماء اتباعا للسنة لأن في ذلك المراد به الاستمرار في السنة اتباعا للسنة في ذلك وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليا أن يسأل الله السداد والهدى وعلم الحسن رضي الله تعالى عنه أن يقول في قنوت الوتري اللهم اهدني فيمن هديت فلو كان طلب الهداية أمرا يعني ليس بصحيح لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا والحسن وهما من أقرب الناس إليه ولما أرشدهم إلى أن يدعو بهذا الدعاء الذي هو المراد به الاستمرار في الهداية ثم قال وأما الاستغفار من الذنوب وهذا أيضا جاء في الحديث في قوله إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم قال وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة لأن كما قلنا إن العلف والسين والتاء تاتي للطلب والعبد أحوج شيء إليه لأنه يخطئ بالليل والنهار وقد تكرر يعني طلب الاستغفار في القرآن الكريم تكرر في القرآن الكريم ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما وقد مر بنا فيما درسناه في كتاب شرح الطحاوية يعني التوبة والاستغفار هل هما مترادفان لفظان مترادفان او انهما متغايران او ان بينهما عموم وخصوص وان من لازم احدهما الاخر فمن قال ان التوبة يلزمها الاستغفار من لازمها الاستغفار وانتهى به الكلام يعني ابن أبي العز الى ان التوبة والاستغفار من كلمه الايمان والاسلام ان اجتمع افترق فتحمل التوبة على الندم وعلى التبرو من ما وقع فيه الإنسان ويحمل الاستغفار على طلب المغفرة وإن افترق يعني إن ذكرت التوبة فيلزمها الاستغفار وإن ذكر الاستغفار فيتضمن التوبة إذ أن بينهما عموم وخصوص من وجه هذا ما سبق ان اشار اليه ابن ابي العز في كتابه شرح العقيده الطحاويه الذي كنا قد درسناه ولله الحمد ها وهذا هو ان اجتمع افترق فيحمل هنا الاستغفار على طلب المغفره ثم توبوا اليه يعني تبرؤوا من كل ذنب ومن كل عيب والجوء الى الله فهنا يكون الاستغفار غير التوبة والتوبة غير الاستغفار لكن إذا قال استغفروا ربكم أي توبوا إليه وتوبوا إليه إن قال توبوا إلى الله توبة نصوحة أي واستغفروه فإن ذكر أحدهما يذكر الآخر مثل قولنا الإيمان والإسلام إن ذكر الإيمان فيتضمن الإسلام وإن ذكر الإسلام فيستلزم الإيمان وإن ذكرها حمل كل واحد منهما على، على معنى قال وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما قال وخرج الترمذي وابن ماجا من حديث أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كل بني آدم لأن الله سبحانه وتعالى فطرهم وجبلهم على أنهم يقعون في الخطأ من أجل أن يستغفروا ويتوبوا ولذلك من يقع منه الخطأ ليس بمستغرب لكن المطلوب منهم أن يحرصوا على التوبة قال وخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال والله إني لا استغفر الله وأتوب إليه باليوم أكثر من سبعين مرة وهذا يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستغفار والتوبة لأن الكثرة تدل على الإلحاح وعلى الطلب والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون ملحا في الاستغفار وفي التوبة ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمنافقين ومنعه الرب سبحانه وتعالى من ذلك أخبره أنه مهما استغفر لهم فلن يغفر الله لهم قالا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو اعلم ان الله يغفر لهم لزدت على السبعين لزدت على السبعين والزيادة تدل على الالحاح وتدل على الحرص ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر خصوصا بعد أن أمر بذلك يوم أن نزل عليه قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فكان يكثر من الاستغفار وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحصون له في الجلسة الواحدة وفي المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة يستغفر الله ويتوب إليه يستغفر الله ويتوب إليه قائلا أستغفر الله وأتوب إليه وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله وفعله أيضا كي يتاسى الناس به لان الناس اذا جلسوا مجلسا ولم يستغفروا الله تعالى ولم يتوبوا اليه ولم يذكروا الله جل وعلا فيه فانه يكون عليهم تره يوم القيامه ومعنى تره يعني يكون حسره وندامه ولهذا شرع لنا ان نستغفر وان نكثر من الاستغفار قال وخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا استغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سرعين مرة قال وخرجه النسائي وابن ماجه ولفظهما إني لا استغفر الله وأتوب إليه كل يوم مئة مرة يعني هذا في أقل ما يحصى عن النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فإنه كانت تحصى له هذه الأفعال من الاستغفار والتوبة أكثر من مئة مرة في المجلس الواحد قال وخرج مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله تعالى عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن الأغر المزني سريع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس توبوا الى ربكم فاني اتوب اليه في اليوم 100 مره قال وخرجه النسائي يعني في سننه ولفظه يا ايها الناس توبوا الى ربكم واستغفروه فاني اتوب الى الله كل يوم مئة مره وهل المراد بالمئة يعني هذا العدد او ان لفظة المئة ولفظة السبعين دلالة على الكثرة الامر محتمل قال وخرج الامام احمد يعني في مسنديه من حديث حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كان في لساني ذرب على اهلي ومعنى ذرب يعني في لسانه سلطة وتعدي وانبساط يعني كثيرا ما يشتب أهلا وكثيرا ما ينال منهم ويؤذيهم وهذا شأنه بعض الناس لعله يريد بذلك أن يؤدب أو يريد بذلك أن ينصح لكنه يستخدم الفاظا هي ليست من باب النصيحة ولا الأدب بقدر ما هي من من باب السباب والشتمة. قال وكان في لسانه وكان في لساني ذرب ذرب على أهليل لم, أعد لم أعده إلى غيره يعني لا يتجاوزه إلى غيره. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه نادم على ما يفعل فقال له عليه الصلاة والسلام أين أنت من الاستغفار يا حذيفة يعني إذا كنت وقعت في مثل هذا فعلاجه أن تتبعه بالاستغفار استغفر الله سبحانه وتعالى تجد الله غفورا رحيما أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لا أستغفر الله كل يوم مئة مرة. قال ومن حديث أبي موسى يعني وخرج الإمام مسلم الإمام أحمد في مسندي من حديث أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا استغفر الله كل يوم مئة مرة وأتوب إليه نعم ما سمعت حديث ايه عندكم حديث ابي ذر هو من حديث أبي موسى قال أين أنت من الاستغفار يا حذيفة إني لا أستغفر الله كل يوم مئة مرة قال هو من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وهذا الحديث قال إني لأستغفر الله كل يوم مئة مرة وأتوب إليه قال وقد رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة يعني هذا في فيما علق به المحقق قال وأورده الطبراني في الدعاء من طريق أبي برزة عن أبي موسى الحديث عن أبي موسى من طريق أبي برزة بن أبي موسى عن أبيه قال واسنابه حسن وقال الحافظ المزي في التحفة يعني في كتاب تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف الحديث المحفوظ حديث ابي برزة عن الاغر المزني وهو الحديث المتقدم قريبا قال وخرج النسائي من حديث ابي موسى رضي الله عنه قال كنا جلوسا فجاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال ما أصبحت غدات قط إلا استغفرت الله مئة مرة هكذا عندنا إيش الزيادة اللي عندكم حديث أبي بكر وأبي موسى ذكر حديث ابا بكر ايش قال فيه بعدين يعني كأن الحديث الاول جعله من مسند ابي بكر بدلا من ابي موسى قال وخرج الامام احمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن, إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم قال وخرج النسائي من حليد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما رأى أحدا أكثر أن يقول استغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وخرج الإمام أحمد من حديد عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساء استغفروا فهذه أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستغفار والتوبة وهو صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تعه ومع ذلك كان يكثر من هذا وليس بمستغرب عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنه سئل عن مثله فقال أفلا أكون عبدا شكورا ولأن الله سبحانه وتعالى يزيد العبد فضلا إذا ما شكر يقول جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استهدف من هذا الفعل بين يدي أصحابه رضوان الله عليهم أن يقتدوا به ويتأسوا ولأن في الاستغفار كما مر بنا فوائد كثيرة فإنه دواء لكل آفة وشفاء لكل مرض ومحو لكل ذنب كما قال سبحانه وتعالى على لسان نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار كل ذلك بسبب الاستغفار وكما مر بنا عن بعض السلف رحمه الله انه تعاقب عليه افراد كل يشكو فمنهم من يشكو يشكو الفقرى ومنهم من يشكو العقمة ومنهم من يشكو قلة المطر والمال وكان رضي الله عنه ورحمه الله يجيب كل واحد منهم بأن عليه أن يستغفر فإن الله تعالى وعد المستغفرين بكل رحمة وبكل إجابة لما يطلبون ولهذا قال وسنذكر بقية الكلام في الاستغفار فيما بعد إن شاء الله يعني سيأتي لهذا حديث مستقل يستعرض فيه المؤلف أمر الاستغفار ثم رجع إلى قوله في الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وهذا القول من الله سبحانه وتعالى يخاطب به الناس يبين لهم إنه غني عنهم الغنى المطلق وإنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه بل الخلق محتاجون إليه وإن العباد لو اجتمعوا كلهم أن العباد لو اجتمعوا كلهم على قلب رجل واحد وآمنوا واتقوا فإن هذا لا ينفع الله شيء ولو أن أهل, أهل الكون كلهم كفروا فإن ذلك لا يضر بالله شيء لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية وإنما أوجد العباد ليعرفوا ربهم ليعرف سبحانه وتعالى من خلال خلقهم وإنما أوجدهم سبحانه وتعالى من أجل أن يثيب المطيع منهم ويعذب الكافر منهم، فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعته ولا تضره معصيته، ولذلك بين هذا في هذا الحديث القدسي قائلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا بري فتضروني. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وفصل ذلك بقوله يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكيشة وكذلك عكس هذا لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا وهذا معنى قوله إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وقوله لن, لن تبلغوا ضري هو بنصب الضاد بفتح الضاد لأن هذا المصدر ضر يضر ضرا قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغون فإن فتنفعوني يعني إن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم وإنما هم يتضررون بها قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا وقال تعالى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في خطبته ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يعني إن من غوى إن من غوى وإن من كفر وإن من ظلم هو يلحق الضرر بنفسه أما الله سبحانه وتعالى فمنزه عن أن أل يلحقه ضر قال الله عز وجل وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وقال حاكيا عن موسى عليه السلام وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقال جل من قائل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كل ذلك يبين ويؤكد معنى قوله إنكم لن تبلغوا بري فتضرون وقال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فإذا هو لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية وإنما أراد أن يكشف عما في نفوسكم من التقوى فيحاسبكم ويجازيكم على ذلك قال والمعنى أنه تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه كما أنه يكره منهم أن يعصوه ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشد من فرح من ضلت راحته راحلته التي عليها طعامه وشرابه بفلات من الأرض وطلبها حتى اعيا وعيش منها واستسلم للموت وعيش من الحياة ثم غلبته عينه فنام فاستيقظ وهي قائمة عنده وهذا اعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح طبعا هذا الكلام الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بينه في قوله لله الله أشد فرحا من لله أشد فرحا من في توب من توبة العبد من أحدكم كانت له راحلته عليها طعامها طعامه وشرابه وبينما هو في الفلات نام فبلت راحلته ففتش عنها في كل مكان فلم يجدها وعيسى فعاد الى مكانه ونام تحت الشجرة ينتظر الموت فغابت عينه ثم استيقظ واذا براحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه كما هي ففرح فرحا شديدا ومن شدة الفرح اخطأ لما أراد أن يشكر الله تعالى فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وهو يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك هذه الصورة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ الإنسان من الفرح فإن الله تعالى يفرح بتوبة عبده أكثر من ذلك قال وهذا كله مع غناه الله يعني مع فرحته لتوبة هذا العبد هو لا تفيده هذه التوبة لا تنفعه ولا تضره لكن فرحه لهداية ذلك العبد ولإستقابة ذلك العبد ولإيمان ذلك العبد وكل هذا يدلنا على مدى عناية الله سبحانه وتعالى بعباده وبالحقيقة إن من يتتبع خلق العبد وخلق الإنسان بل خلق أي مخلوق من المخلوقات يجد فيه تلك العناية الربانية ويجد فيه ذلك الاهتمام الالهي ويجد فيه ذلك الفضل ويجد فيه تلك المنا ولا يستبعد ان من ضل عن الله ثم تاب اليه ان يفرح الله تعالى بتوبته ذلك الفرح كل ذلك فضلا منه وكرم سبحانه وتعالى قال هذا كله معيناه عن طاعات عباده وتو وتوباتهم إليه وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضرر عنهم فهو يحب من عباده ان يعرفوه ويحبوه ويخافوه ويتقوه ويطيعوه ويتقربوا اليه ويحب يعني من عباده ان يعلموا انه لا يغفر الذنوب غيره وانه جل وعلا قادر على مغفرة ذنوب عباده كلها كما في روايه عبد الرحمن بن غنم قال عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه لهذا الحديث من علم منكم اني ذو قدره على المغفره ثم استغفرني غفرت له ولا ابالي يعني يكفي أن يعلم مهما ارتكب من الآثام والذنوب أن له ربا إذا لجأ إليه واستغفر يغفر له قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب إني عملت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي يعني ما دام بلغت به هذه الحال هذه المعرفة قاله في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما ركب دابته حمد الله ثلاثه يعني قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكبر ثلاثه الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر وقال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا أن قال ثم ضحك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري قال خرجه الإمام أحمد والترمذي وحكم عليه الترمذي بأنه حديث صحيح قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولديها